اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها هلم يأتكم نذير قالوا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 بهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم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 اولم يروا الى الطير ثوقهم صافات ويقبر ما يمسكون الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم إن الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لنجو في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مبارا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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا